سورة الانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذ السماء انفطرت وإذ الكواكب انتثرت وإذ البحار فجرت وإذ القبور بعثرت علمت النفس ما قدمت وأخرت فسورة الانفطار أشقق سيسم الربين دحنين يتشورد الحنى إذن مري شقق إذن مري البحور مرض فضان خوان مرض حفلا كل فروح أسنى تعلم فيتزور في دخلت وخر يا أيهاد إنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء أركبك ألعب تشكل تجذب به ونعيم وَإِنَّ كِنِّكِ خِلْقًا إِسِقِّمِكِ لِنَّيْ عَذْلِيكِ فالصورة يفغي صورك كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون أثنى ذهن ورنمين سوى السنين الجزاء تسع موذي كنع السن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 في في النعيم اللي مشوا من دي الجحيم جنما الشل جزاء راه تشمن فلس ماشي نغرفان بس ما يوم الجزاء انه ما تصنف يوم الجزاء لا شي غريش ايون شو شاين فاويد يا ربي